أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة في هم الأخسرون وإنك لتنقل قرآنا لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إن لا نست نارا بِخَبَرٍ منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبص لعلكم تصطلون <تصفيق> <تصفيق> فلما جاءها نودي أنهورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصار فلما رأها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء ويرسوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه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 وأنظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ورث سليمان داود وقال يا أيها ولنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان بنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادن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 أومزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحًا ترضى وأدخلني برحمةك عبادك الصالحين. وتفقّدَ قيَّفَ قال مالِي لا أرى المُدُودَ أن كان من المُغائِبِ لا عذباً عَذَابًا عذاباً شديداً أو لا أذباً أو مَمَكَتَ قَيْرُبَ عَبِيدٍ فَقَالَ أَحَقُّ مِمَّا لَنْ تُلقَبَ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنْ وَجَدْتُمْ رَأَتًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَنَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وجدت وقومها يسبدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدون الله الَّذِي يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْغَيْثَ فِي السَّمَاوَاتِ والأرض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ أَاللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنُرَاوِدُهُ أَفَضْلِ قَتَان كُنْتَ من إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم صاروا ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإن بسم الله الرحمن الرحيم الا تجعلوا علي وقتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ اتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن هلو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظر لماذا تأمرين قالت فالملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزت أهلها أذلتهم وكذلك يفعلون وإن مرسلا دل لي بأدية فلا ضرء بما يرضي المرسلون فلما جاء فَرَيْنَا نَقَال اكلوا من الدون لبلا ذل لا اتاني الله خير مما اتاكم بل انات بهدياتكم تفرحون ارجع لريني إلا لمقبَ نوُم بعَوَلَم خُدًا النم أقوم من قامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي علم علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتزء إليك ظرفك. فَلَمَّا رَأَنَّ مُسْتَقِرًا إِذْ نَادَاهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي قَالَ لَا ذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُو أَنِّي لي أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ سَكَرَ فَإِنَّمَا يَسْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإن ربي ولي كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت صين كذا عرشك قالت كأنه وتين العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إما كانت من قوم كافرين لها ذكر الصرح فلما أرأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إن أسلمت نفسي وأسلمت ما سليمان لله رب العالمين. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى تَمُودَةٍ صَالِحَةٍ أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ إِذَا هُمْ فَرِيقانِ يَفْتَصِمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن مَا قال خاهركم عند الضعي بل أنتم قوم في المدينة تسعة رهض يفسدون وَلَا الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإلا لصادحون ومكروا ومكروا مكروا ومكروا مكروا وهم لا يشعرون فأنترجف كان عاقبة مكريم أن ندم ضمهم أجمعين فتلك بيوت فاوية لما ظلم إن في ذلك لآية لقوم يعلمون جئنا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاخشة وأنتم تبصرون فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهدون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل روط من قريتكم إن إنهم مناسون يتقرعون، فأنجناه وعله إن غرته قد ضمها من الغابرين، وأمنا عليهم مطر فساد. بِاللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْفَىٰ أَلاَّ أَضْلَلُ مُخْلِرًا أَمْ مَا يُشْرِكُونَ أَمْ مَنْ خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَايِمَ نادي حذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أئلى هم الله بل هم قوم يعزلون أم الأرض لَا سِيَال لَهَا انْهَارًا وَجَعَلَتْ لَهَا أَنْهَارًا وَأَمَّ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَٰهَهُم مَّعَ الظَّالِمِينَ بَلْ لَا يَعْلَمُونَ الملتظل إذا دعاه ويكسِك الثُّوَّة وإذا لَكُم خُلِفَ الْأَرْضُ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلٌ مَا تَذَكَّرُونَ تهديكم في ظلمات البل و البحر و ما يرسل لي أحد بين يدي رحمتي أ إلى الله تعالى الله يشركون أُلْقَ الْقَسُمَّ يُعِيدُ وَمَنْ يَغْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّا اللَّهِ أَإِلَهٌ قُلْ لَا أيَانَ يُبَعَثُونَ بَلِ الدَّارَ كَعِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عُمُونٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلِذَكُمْ نَتُرَابًا وَأَبَا قد وعدنا هذا نحو آباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقلة المدرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيف مما يمكرون ويقولون متى هأذى الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردش لكم بعض الذي تستعدلون وإن ربك لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّهَا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 من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لن دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا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 كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطفون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لا لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور فتزع في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويوم في فخزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل يموتهم داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة تمر مر والسحابة صمع الله صمع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء من حسنة فله خير وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت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 وَأَنَا أَتَلُّ الْقُرْآنَ وَأَنَا أَتَلُّ الْقُرْآنَ هَمَّنِ اجْتَدَى فَإِنَّمَا يَجْتَدِي بِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْفِرِينَ وقل الحمد لله سيريكم آياته ستعرفونها وما ربك بغافل عما عم تعملون